ثَوْنِ فِيهَا مِنْ أَثَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الذي أحل لنا دار المقامات من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغب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 وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي قلنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه ما تذكر و جاءكم النذير فذ وقوف من الظالمين من نصير ان الله عالم غيب السماوات والارض انه عليم بذات الصدور